السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان عرا ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا